بمناسبة كلامنا عن الحوض قلت نبه يعني أهل العلم على أن أهل البدع قد يحرمون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا دم رجال عن حوضي ليُزادنَ رجالاً عن حوضي، يعني ليُطردمنا، ولا يبعدنَ رجالاً عن حوضي، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويَدخل في ال الإحداث بلا شك، يعني الابتداع في دين الله جل وعلا. الذين يبتدعون ويحدثون في دين الله جل وعلا ما ليس منه قد يذدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيام ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يبتدع شيئا في دين الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله في خاتمة هذا الباب أو هذا الجزء من الباب وهو الإيمان باليوم الآخر قال والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم إذن يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط إذا هناك يوم القيامة صراط وطريق وهذا الطريق يكون منصوبا ومضروبا على جهنم يكون مضروبا ومنصوبا على جهنم ولا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا بمروره على هذا الصراط إلا بمروره على هذا الصراط وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر يعني هو أدق من شعر أدق من شعرة وأحد من السيف أحد من السيف إذن يقول المؤلف والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم إذن هذا الصراط منصوب على جهنم إذن فمن سقط منه والعياذ بالله فإنه يسقط في جهنم والعياذ بالله قال والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم أي على ظهرها يمر الناس عليه أي على هذا الصراط على قدر أعمالهم يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم فأولهم كالبرق يعني من جاء بعمل كبير وعظيم جدا فإنه يمر هذا الصراط كمرور كمرور ماذا البرق ولا شك أنه يسلم لا شك أنه يسلم قال فالأول أو فأولهم كالبرق قال ثم كمر الريح يعني بعضهم أيضا لكثرة أعمالهم الصالح يمرونه كمرور ماذا الريح السريعة قال ثم كمر الطير يعني منهم من يمره كما تمر ماذا الطير وكل هؤلاء طبعا يسلمون قال المؤلف وهذه الفقرات طبعا هذه الفقرات التي ذكرها المؤلف يعني مأخوذة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغير يعني هكذا جاءت يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤلف ثم كمر الطير والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم يقول يا ربي سلم سلم قال حتى تعجز أعمال العباد إذا قلنا الناس يمرون بحسب أعمالهم فبقدر كثرة الأعمال الصالحة يكون المرور على الصراط ماذا سريعا وكلما قلت الأعمال قلت ماذا السرعة ولهذا قال حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لقلة طبعا عمله الصالح قال حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا يعني يمر هذا الصراط وهو يزحف على بطنه وهو يزحف على بطنه ولا شك أن من يمره كذلك ف حركته ستكون بطيئة جدا قال حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السيرة إلا زاحفا قال وفي جنبتي الصراط كلاليب كلاليب مثل هذه الكلاليب المعروفة التي يعلقها ماذا الجزار يعلقها الجزار إذن ففي جنبتي الصراط يعني على جانبيه يمينا وشمالا كلاليب معلقة معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به مأمورة بأخذ من أمرت به قال المؤلف وهذا مأخوذ من الحديث طبعا قال عليه الصلاة والسلام فمخدوش ناجل يعني هناك من تخدشه يعني تلك الكلاليب هناك من تخدشه تلك الكلاليب ولكنه ينجو بإذن الله ولكنه ينجو فلا يسقط في نار جهنم بل يوصل عبوره للسراط قال فمخدوش ناجل ومكردس في النار والمكردس يعني هو الشخص الذي تربط يداه ورجلاه ويلقى في موضع ومكردس في النار أي من الناس من يحاول أن يعبر هذا الصراط إذا به يسقط في جوف جهنم والعياذ بالله كسقوط يعني ذلك المكردس الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع إذا هذا يعني ما يتعلق بالإيمان بالصراط قال المؤلف بعد ذلك ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم إذن كل ما يعني له تعلق باليوم الآخر وقد جاء مذكورا إما في كتاب الله أو ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل سنتي والجماعة يؤمنون به ولهذا طبعا وكان يعني الأولى بالمؤلف أن يعني يذكر ذلك لأن ذلك من أعظم يعني ما يدخل في الإيمان باليوم الأخر وهو الإيمان بماذا بالجنة والنار طبعا الإيمان بالجنة والنار فهذا من أعظم يعني ما يدخل في الإيمان بماذا؟ باليوم الأخر لأن الجنة والنار طبعا لم تذكر يعني الإيمان به ما لم يذكر في أركان الإيمان تؤمن بالله ومائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر إذن أين الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر طيب إذن قال المؤلف ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب وتنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها بهذا؟ يعني نكون قد أنهينا ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان باليوم الأخر بقي الركن الأخير والسادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء خيره وشره نشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نحاول في هذه العجالة أن نجيب على بعض الأسئلة قال السائل هل إصرفيل هو الذي ينفخ النفخة الأولى والثانية للبعث الجواب نعم يقول هذا السائل ما قولك من يعيش بين المسلمين وهو ينكر عذاب القبر والحشر والنشور طبعا هذا كافر والعياذ بالله من كان ينكر البعث والنشور فهذا كافر يعني يدعى إلى الإسلام يقول كيف نجمع بين الذي يعطى صحيفته بالشمال وفي لفظ اخر يعني قصده في اية اخرى وراء ظهر طبعا الجمع بينهما ان يقال يعطى كتابه بشماله وتكون شماله ماذا وراء ظهره هذا هو الجمع يقول كيف يرد على من يقول أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة تختلافهم في مسائل الأحكام طبعا هذا حق الصحابة رضي الله عنهم يعني اختلفوا في بعض مسائل العقيدة ولكن هذه المسائل إن صح التعبير يعني مسائل فرعية يعني ليست من أصول العقيد هي مسائل فرعية في العقيد من مسائل فرعية في العقيدة كاختلافهم مثلا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه هل رآه أم لا يعني يختلفون في مثل هذه المسائل الفرعية والصحابة طبعا ليسوا معصومين حتى لا يختلف يقول ما معنى المقام المحمود المقام المحمود هو الشفاع العظمى المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وسمي مقاما محمودا لأن جميع الخلق يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الموقف ولهذا سمي ماذا مقاما محمودا لأنه يحمد من جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم يقول ما من خلق الميزان كانه يشير إلى أن الله تعالى يعني قادر على أن يحسب العباد يعني لا أن يكون ماذا يعني هناك ميزان حقيقي وله يعني كفتان نقول الحكمة يعني من الميزان هو إظهار إظهار عدل الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى يوم القيامة سيحاسب حتى الكفار يعني من لا يؤمن به ويكفر به ولهذا فمن تمام عدله جل وعلا أن يعني يجعل ميزانا يعني يجعل ميزانا يعني يراه كل الناس وهذا الميزان يعني لا يفوت شيئا ولو مثقال ذرا يعني حتى لا يقول كثير ممكن هناك أشياء يعني يراك محسب هل يش لا هناك ميزان حقيقي يزن كل شيء ولا يعني يترك شيئا إذن فهذا من تمام إظهار عدل الله تبارك وتعالى طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتغفرك وأتوب إليك